النار جعلها الله سبب للإحراق، وقد يدخل إنسان النار ويخرج منها كما عصر الإبراهيم دون أن تؤثر فيه، لأن الله لم يرد للنار أن تعمل واضح أبو مسلم الخولاني تابعي أدرك عمر رضي الله عنه لما ظهر الأسود العنسي في اليمن أمر بنار ليحرق ابا مسلم الخولاني وهو رجل تابعي من أهل اليمن، فادخله في النار فخرج منها أبو مسلم دون أن يصيبه شيء الأصل أن النار سبب لماذا؟ سبب للحرق لكن من الذي جعلها لا تعمل وعطل سببها؟ الرب سبحانه